لقد عدنا إلى اللقيا وكنا مثالا في المحبة والإخاء أرى شجر الأخوة في ازدهار سيثمر بالوفاء وبالصفاء لقد عدنا إلى اللقيا وكنا مثالا في المحبة والإخار أرى شجر الأخوة في ازدهار سيثمر بالوفاء وبالصفاء تلاقينا تفرقنا وعودنا وها نحن نعود إلى العناء كذا الدنيا تصرفنا فطورا تآتينا وطورا في شقائي تلاقينا تفرقنا وعودنا وها نحن نعود إلى العناء كذا الدنيا تصرفنا فطورا توأتنا وطولا في شقائِ أراني يا نديم حين تحدُ يطير القلب شوقا للحُدائِ سارحل عن ديارك لا جفاء فما يوما مللت من اللقاء أرأي يا نديني حين تأحد يطير القلب شوقا للحُدائِ سارحا وعند يارك يوما منلت من اللقاء سأنضي لا أقول لكم وداعا ولكن يا أخي إلى اللقاء إلى غدا نأتي سويا نعيد الذكريات إلى لا أقول لكم وداعا ولكن يا رخي إلى اللقاء إلى اللقاء غدا نأتي سويا نعيد النكريات إلى الوراء نعيد لقاءنا ونعيد عهدا مضى بالمكرمات وبالنقائي فصابرا يا أخي في الله صابرا فإن الصبر محمود الجزائي نعيد لقانا ونعيد عاهدا مضى بالمكرمات وبالنقائي فصبرا يا أخي في الله صبرا فإن الصبر محمود الجزائي.